I na hotud hese da لَمْ يَقُمْثُنَّ الْإِنْسُ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانّ فَإِنْ آمَنَاءِ رَبَّكُم مَّا سكئين على رفرف رف خضر وعبقر حسان فبأي آلاء ربكما بالجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة يَضْرِبُ الرَّافِعَةُ إِذَا رَجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا وَغُصَّةِ جِبَالٌ بَسَّاءَ أَكَانَتْ هَبَاءً أَمْ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 سابقون السابقون كلة من الأولين وقليل من الآخرين على dakia la ha